بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى ارى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 119. فلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية 110. ناصية كاذبة خاطئة 111. فليدعو ناديا سندعو الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب